بسم الله الرحمن الرحيم والناسعات غرقا والناسعات نشقا والسابحات سبحا ذا بِقُوَّةِ سَبْقٍ فَلْدَ بِرَأِي أَمْرًا يَوْمَ تَوَدُّ الفُرْقَانُ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قولوا تلك إذا كروة توفى سيكون <تس> ذبيلا في رعونه إنه طاهر، فقول هل Love, The أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يَوْمَ يَجَنَّكُّ الْمَرْءُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ يَسْقَوْنَهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَيَغْلُونَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فما هي الماء هي يسألونك عن الس Altyazı